اسْمَعُنَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا أَلَمْ كُنْتُمْ كَبِيرًا وَإِنْ لَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ وَإِذَا قَرَأَ اللَّهُ مِنْ ذِكْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ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 الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم أدخل أنهم جنات, ولأدخلنهم جنات ك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم أورهم جهنم وبئس منها لاكن الذين ابتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار عليهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Hello uh -huh. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا ليتانا أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إيمانا فَلَقَدْ كَسَبْتُمْ فِي الْيَتَامَى فَلَكُمْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَدْنَ مَدْنَ وَتُلَاثَ وَوَبَعْ فَإِنْ خَفَتُمْ أَلِمَا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكَتِهِ مَا نُقُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلِمَا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 فان ان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اثرا فوابدلا ان يذكروا هناك مغنيا فل يستهف ولا كان فقيرا فليأكل مما حلوا دفعتم اليهم اموالهم أشهده عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما أقل منه أو كذر نصيبا نفرو وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من Allah Allah يا الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله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 الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها رودين ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان وله أقم أو أخم فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية Yeah. في <تصفيق> مصر وقال نبي اول فعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ان كان جرب واتيتم احداهن نقا طارا وان اتيتم احداهن نقا طارا فلا تاكلوا منه شيئا فتاخذونه به ثلما واثما وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم نتاقا وليرا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساسا بالله حرمت عليهم وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فلا جناح عليكم وحلائل أغنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سل وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتعوا بأموالكم محسنين ويرى فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة rampa